هذا هو السادس والسادس ليس كذلك الخامس هذا هو المجلس السادس في سلسلة أخلاقي وآداب طالب العلم أو سابس وكان هذا المجلس في ليلة السبت في ليلة السبت الثالث عشر والربيع الأول العام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الجره فقد تكلمنا عن الزهد والورع الأخلاق طالب العلم أن يكون زاهدا وأن يكون متورعا ومن النبي ايضا أن يتخلق به وأن يتأدد به طالب العلم الزهد في الدنيا يعرف قدر هذه الدنيا. إذا زهدا في الدنيا أعانه هذا أن يخلص عمله لله وأن يعمل للأخرة. وهانت عليه المشقة في طلب العلم لأنه يعلم أن الدنيا يضاع عمل. ليست دار قرار ومن ثم لا يحرص عليها ولا يحرص ولا تحصي لها إلا فيما ينفع للآخرة تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو يطلب في الآخرة لا في الدنيا. ومن ثم ينبغي على طالب العلم ان يتدبر عن نصوص من الكتاب والسنه التي تعينه على الزهد في الدنيا وقد صنف البخاري رحمه الله الكتابه الرقاق الصحيح من اجل هذا لا يرقق القلب ليذهب في الدنيا ويقبل على الاخره ولذلك افتتح البخاري كتابه الرقاق بباب ما جاء في الرقاق والا عيشه الا عيش الاخره أورد رحمته ثلاثة أحاديث تدل على هذا التبويب. الحديث الأول هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما. كثير من الناس الصحة والفراغ وهذا واضح لمن تامل لمن تأمل واقع الناس كثير من الناس الا من رحم الله قد هبن كالمشتري الذي <تصفيق> يعني المشتري إذا اشترى سلعه فاكتشف بعد برها أنه قد غضل في ثمن هذه السلعة وأنه لا تستحق هذا الثمن. كذلك العبد يخدم في أنه تمر ساعات عمره، وتصنع صحته، ثم في النهايه يكتشف أن أن العمر أن ساعات العمر،, العمر وأصححه بذلة بلا عائد وبلا شائبة. وهذا الذي يعني يكون غبن على حقيقة. ولذلك سمي يوم القيامه بيوم التغابن ف... نحن كطلبه علم لا ينبغي أبدا ان نقع في هذا ان تمر الاوقات وان تثنى القوه والصحه بلا ثمر في الاخره ف... وهذا هو طالب العلم الموثق الذي يحسن استثمار وقته لا يضيع لحظة من عمره في اللجن ولا في الطراهات التي لا طرفاها عند الله وللأسف الشيطان يدخل إلى بعض طلبة العلم حتى يضيع أوقاتهم في المراح وفي الجدال بالباطل وفي الافتاء بما لا يحسنونه ومن أول أو من أخطر مسقطات طالب العلم أن يتصدر للفتوى وأن يتصدر للحديث في بعض المسائل التي لا ينبغي أن يتكلم فيها إلى العالم فيضيع في وقته ويضيع نفسه ويضيع من اشتاهم ومن وقع في هذا عليه ان يتضاعف نفسه قبل فوات الاوان وقبل ان ينقله الشيطان الى بركه اخرى لناذي خطوات الشيطان. <تصفيق> الشيطان يعلم أن طالب العلم قد يصعب عليه أن يوقع في شيء من, من الكبائر التي تتعلق بالشهوات. قد نصعب أن يقع في الزلة أو أن يقع في شرب القمر أو أن يقع في الكذب. فلذلك يحاول لهم من جهة أخرى. أن يصرفه عن الاستفادة من طلب العلم عن طريق ما ذكرنا فالطالب المنتبه ينتبه لهذا ولذلك نحن حذرنا من قبل طلبة العلم مرارا وتكرارا من هذا الانترنت لأنه صار للأسف وسيل من وسائل الشيطان الذي ضيع به العشرات بل لا أبارج أقول المئة من الشباب وطلبت العلم إلا ما رحم الله ضاعوا في هذا الانترنت الذي صار فتنه عمياء وصار الشاب المسكين الذي خدعه الشيطان نعم بأنه صار طالب علم يرجع اليه ويستفكر ينقل مقالا أو ينقل شيئا او يجمع بعض أقوى اهل العلم في مسألة ما ويظن نفسه اجتهدا ها ثم يختم وقاله بتوقيعه فلان ابن فلان آل فلان ثم تأتيه الثناءات والتسكيات من الجاهلة ومثالها من شباب جاهل مثله ليسوا أهل علم ليس من أهل الأهل الذين يذكون أو يثنون على فلان فجاهل مثله على جاهل إلا من رحم الله ولذلك حذر مشايخنا من هذا الانترنت الشيخ ربيحة بزالة تعالى والشيخ عبيد الجابري الشيخ الفوزان عبد عبدالعيز الآلي الشيخ وغيرهم من علماء السنة في هذا الزمان حذروا من خطوره هذا الانترنت وأنه إلا يستخدم الاستخدام الحسن لأنه يضيع طالب الآن ويكون من المخبونين نعمة المخبون هنا كثير من الناس آه. لم الصحة والقرار ثم أورج البخارية البخاري حديث أنسي رضي الله عنه <تصفيق> والذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأطلح الأنصار والمهاجرة وأورد بعده الحديث الثالث حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه بنحر حديث أنس وفيه أن سهلا قال كنا ننقل أو نخسر الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم وننقل أقراء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين هذا الحق محق فيها نعم على الباك في هذا الجهاد اللهم لا عيش الا عيش الاخره فرد والأنصار والمهاجرة وهذا من تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو كان يربيهم على هذا الخلق وعلى هذا الأدب على الزهد في الدنيا وأن يعلموا أن العيش الحقيقي في الاخره وأرضف البخاري هذا الباب بباب ما الدنيا في الآخرة أو ما الدنيا في الآخرة وقول تعالى إنما الحياة الدنيا لائد ولهو وزينة وزينة وتتايع بينكم وتتايع في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطره مصفر ثم يكون فطر وفي الآخرة عذاب شديد ومحصرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا التمويل لم البخاري من حديث أخرجه مسلم له حديثه المستورد ابن شداد الذي أخرجه مسلم وكيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة موئلة مثل ما يجعل احدكم إصدعوا في اليمن فلينظر بما ترجع يعني هذه النقطه التي يرجع بها إصبع... الاصبع من اليم من اليم اي من البحر الكبير هل نقطت من البحر شيئا <تصفيق> نعم لم تقط شيئا من البحر فهكذا الدنيا بنسبه للاخره الدنيا تمثل نقطه في الاخره نقطه ما لا قيمه لها في الاخره وهذا من اعظم الامثله التي تضرب للدنيا والتي تبين حقيقه هذه الدنيا وكان البخاري فقه او فهمها. هذا، ولكن الحديث لم يصح على شرقه ولدت أورادها في الباب مقرا لمعناه وعقبنا هذه الآية التي تؤكد المعنى المذكور في الحديث إنما الحياة الدنيا لا يوجد ولها وزينة وتفاكر وتفاكر بينكم وتتاوحكم في الأموال والأولاد هذه هي الدنيا كما كان غيث أعجب الكفار نباتهم هذا الغيث إذا نزل على الأرض ونبت وأنبت النبات بقدرة الله فرح الكفار أي الزراء على قول الكافر والذي يزرع الحبه ان يخبئها في الارض فالكاس لغه يطلق على الزاره وكذلك يصح هذا على الكفار اي الذين كفروا بالله أعجبهم هذا النبات ولكنه شرعان ما مهيج أن ويصير خطاما لا قيمة له ولا وزن له ولهذا لو كانت الدنيا تصوي عند الله جناح بعوضة ما فق منها الكافر شربتنا ولكن لا تصوي شيئا عند الله عز وجل والحديث بخير في نجره القرن لاني تعبت صلى الله عليه وسلم والان والصحابه وسلم